باب الصلح أن عمر بن عوف من المزعني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وحل حراما والمسلمون على شروط لا شرطا حرم حلالا وحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه ان نراوه كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عاصم ضعيف مكانه و صبروا طرقه وقد صحاها الجنحبان من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ما يقول أبوه رضي الله عنه ما لي أرعى منها مريضين والله لارنى النبيها بين كتابكم متفق عليه وعن نبيكم إدريس الصادق رضي الله عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرئن أن يأخذ عصاقه بغير طيب نفس منه ووارد محبانا والحاكم في صحيحيما